قال إن تسخر منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. فامتثل نوح أمر ربه وطفق يصنع السفينة. وكلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزؤ به لما يقوم به من صنع السفينة. وليس في أرضه ماء ولا أنهار فلما تكرر استهزؤ به قال إن تستهزئوا أيها الملا مننا اليوم عندما نصنع السفينة فإنا نستهزئ بكم لجهركم بما يصير إليه أمركم من الغرق اذن ربنا قال ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخر منه قال إن تسخر منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخر منه أي بدأ يصنع السفينه وكلما مر عليه جماعة من قومه المشركين ورأوا ما يصنع هذئوا منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون أي قال نوح لقومه إن تستهزئوا بنا عند بناء السفينة فانا سوف نستهزئ بكم كما تستهزئون بنا فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب في الدنيا يدله ويهينه وينزل عليه يوم القيامه عقاب دائم لا ينقطع فسوف تعلمون من يثيه عذاب يخزيها اي قال نوح مهددا قومه فسوف تعلمون اذا نزل بكم عقاب الله من ياتيه عذاب يهينه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم أي ومن ينزل به في الآخرة عذاب دائم لا ينقطع وفي هذا أدب عظيم جدا وهو أن المتوكل على الله تعالى الثابت على العقيدة واثق بأنه على الحق لا يزعزع, لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة بالسخرية أو التشهير أو الكتابة أو الأذية أو الضرط لا. ثم قال الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وأنهى نوح صنع السفينة التي أمره الله بصنعها حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه اعلاما ببدء الطوفان قلنا لنوح احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكرا وأنت وحمل اهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق لكونه لم يؤمن وحمل من آمن معك من قومك وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الإيمان وهنا درس مهم أن الإنسان عليه أن يعمل فالمرء ليس مطالب النتائج إنما عليه أن لا يفتر ان لا يقصر في أداء حق الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور أي حتى إذا جاء أمر الله بعذاب قوم نوح وهلاكهم بالطوفان ونبع الماء بشدة من التنور وهو الموضع الذي يخبز فيه وهذا قد جعله الله تعالى علامة على مجيء العذاب وهذا المعنى الأخذ بالتنور في المعنى الظاهر أخذ به عدد من أهل التفسير ومنهم من قال المقصود بذلك وجه الأرض ولهم ايضا أدلة على هذا وربما يكون المعنيان فيكون تنور بيتهم يخرج منهما وكذلك تنبع الأرض عيونا ليكون الغرق سريعا فالمعنيان واردان قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أي قلنا لنوح عليه الصلاة والسلام حين جاء موعد هلاك قومه احمل في السفينة من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكرا وأنثى وهذا حتى نعلم أن هذه الشهوات التي غرزها الله تعالى في البشر وجدت لمصلحة وهو بقاء النوم ولكن الخطأ هو الإسراف فيها ووضعها في غير محلها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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إذن قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن أي احمل في السفينة أيضا من آمن بالله واتبعك ثم بين ربنا جل جلاله هذا العدد أنه قد قال وما آمن معه إلا قليل أي وما آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل من قومه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه اركبوا في السفينة بسم الله أيضا لم يكتب لو كتبوا قائلين بسم الله بسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها. إن ربي غفور للذنوب من تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته بالمؤمنين ان انجاهم من الهلاك طبعا ربنا انجاهم وايضا ثم تفضل علينا انا لما ضغل الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعية فإن جاء الله تعالى للأولين من رحمته علينا إذ نحن من بقيتهم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أي وقال نوح عليه الصلاة والسلام لمن معه اركبوا في السفينة قائلين بسم الله أي بسم الله يكون مسيرها السريع على وجه الماء وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها على الشاطئ فهي تجري وتقف بتسخير الله وأوامره وهنا يتذكر الإنسان أمرا مهما جدا وهو أن الإنسان يسمي الله تعالى في كل شيء أن الإنسان يسمي الله يسمي الله في كل عمل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومساها إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور إلا ويكون في وقت الشروع فيه ذاكرا لاسم الله تعالى بالأذكار المشروع حتى يكون ببركة ذلك ذكر سببا لتمام ذلك فالإنسان يتبرك باسم الله ويستعين بالله تعالى ولذا أول ما نزل الوحي على النبي اقرأ باسم ربك أي اقرأ قائلا بسم الله وأيضا الواجب ربط الهمة وتعليق القلب بفضل الله تعالى والبراء عن الحول والقوة وقطع النظر عن الأسباب وهذا اذا لمؤخذ من هذه الايه الكريمه وقال اركب فيها بسم الله اي قائلين بسم الله فينبغي على الانسان ان يستعين بربه وان يذكر ربه ثم قال الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابني يا يركب معنا ولا تكن مع الكافرين والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال وبعاطفة الأبوة نادى نوح ابنه الكافر وكان منفرد عن أبيه وقومه في مكان يا بني اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابهم من الهلاك وتأمل هذا السياق وهي تجري بهم في موج كالجبال والسفينة تجري بنوح ومن ركب معه بإذن الله وحفظه في أمواج مرتفعة مثل الجبال وهذا كما قال تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقال سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ثم قال الله تعالى ونادى نوح بنه وكان في معزل يا يركب معنا ولا تكن مع الكافر فتأمل هذا الخطاب العجيب وهذه الحنوة وتأمل قال ولا تكن مع الكافرين ولم يقل مع المغرقين إشارة إلى أن من له عقل وهمة ينبغي أن يكون تحفظه على صون دينه اكد من تحفظه على صون نفسه لأن حفظ الأديان آكد من حفظ النفس أي ونادى نوح ابنه الكافر وكان في ناحية بعيدة عن السفينه قائلا له يا بني اركب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 ليمنعني من وصول الماء ليمنعني من وصول الماء الي قال نوح لابنه لا مانع اليوم من عذاب الله بالغرق بالطوفان إلا الله الراحم برحمته من يشاء سبحانه فإنه يمنعه من الغرق وفرق الموج بين نوح وابنه الكافر فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي قال ابن نوح عليه السلام سألجأ إلى جبل عال أتحصن به يمنعني من الماء فلا أغرق. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي قال نوح لابنه لا مانع اليوم من عذاب الله إلا الراحم وهو الله الذي يرحم من يشاء فينجيه من الغرق وحال بينهما الموج فكان من المغرق أي حاله بين نوح وابنه موج الماء فكان ممن أهلتهم الله بالغرق من قوم نوح الكافر وقيل يا أرض بلعي ماءك وَيَا سماء أقلعي وَغِيضَ الماء وَقُضِيَ الأمر واستوث على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين وقال الله للارض بعد نهاية الطوفان يا ارض اشربي ما عليك من ماء الطوفان وقال للسماء يا سماء أمسكي ولا ترسل المطر ونقص الماء حتى جفت الارض وأهلك الله الكافرين ووقفت السفينة على جبل الجودي. وقيل بعدا وهلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله. وتأمل هذه الآية الكريمة، وتأمل هذا الخطاب الجليل، وتأمل قدرة الله تعالى. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي أي أمر الله الارض بعد غرق قوم نوح أن يا أرض تشرب الماء الذي على وجهك ويا سماء امسكي عن الامطار. وغيظ الماء وقضي الأمر أي نقص الماء الذي على الأرض حتى نضب وفرغ من هلاك قوم نوح الكافرين وإن جاء المؤمنين واستوت على الجودي وتأمل رحمة الله سبحانه وتعالى واستوت على الجودي وفي ذلك يعني انسان ينتبه إلى الأشياء التي يكرمها الله تعالى أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر الجودي بنوح وطور سيناء بموسى وحراء بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك الإنسان ينال الخير بفعله الطاعات واستوت على الجودي أي ورثت السفينة واستقرت بمن فيها على جبل الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أي وقيل بعدا وسفقا من رحمة الله للقوم الكافرين وهذا الإنسان يستذكر الآيات ويستذكر أن الإنسان كلما تقرب من رحمة الله نال الرحمة وكلما ابتعد عن رحمة الله تعالى فقد عرض نفسه للأذب والأرض والسماء كل أمرها بيد الله سبحانه وتعالى ونادى نوح ربه فقال رب النبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح عليه الصلاة والسلام ربه مستغيثا به فقال يا رب النبني من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه وأنت أعدد الحاكمين وأعلمهم والإنسان يتأمل هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في الآباء ونادى نوح, ونادى نوح ربه أي ونادى نوح ربه فقال يا ربي إن ابني من أهلي الذين وعدتني أن تنجيهم من الغرق وإن وعدك الصدق الذي لا يخلف ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم أي وأنت يا رب أعدد الحاكمين لا ظلم في حكمك ولا خطا وهذا من رحمة نوح بابنه كما غرز الله تعالى رحمة الأبناء في الآباء من فوائد الآيات أولا بيان عادة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأنبياء وأتباعهم بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون لا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصر من أمره إلا هو سبحانه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته